طاعة الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يتجه إلى مجاهدة العدو هذا يسأل يقول حضرة الشيخ هل لهم الطاعة في منع حجاب النساء المرأة لا تطيع في منع الحجاب والرجل لا يطيع في حلقة اللحية ولا يطيع إذا أمر بشرب الدخان والخمر أو بترك الصلاة أو بأي أمر حرمه الله تبارك وتعالى قال عليه الصلاة والسلام انما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق لا طاعة لمخلوق في معصيه الخالق بعض الشيء ما يفرق بين الطاعة عدم الطاعة والخروج كذلك التشكيل نعم يعني بعض الناس لا, لا يوجد عنده فرق بين الأمرين عدم الطاعة وعدم الخروج ويظن أن, أن عدم الطاعتان الخروج أن عدم الطاعة تعني الخروج ونزع اليد وهذا كلام باطل عدم الطاعة في شيء، وعدم الخروج هذا أمر آخر ولهذا لا يخرج ويسمع ويطيع ولا يطيع إلا في المعروف نعم هذا يسأل عن الأثر وعن صحة أثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما تولى الخلافة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 ولا أظن أن يكون بهذا الأمر والله تعالى اعلم يقومونه بالنصيحه والوصية بتقوى الله الدين النصيحة الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم أحسن الله إليكم هذا سال يقول حكامنا يحكمون بالديمقراطية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 قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده حاجة لذي سلطان فلا يبدي علانية وليأته فإن قبل وإلا أقد أدى الذي عليه أما إثارة الغوغة والعوام ونحو ذلك هذا لا يجلب خيرا والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى اله وصحبه